أعلن بك سيد محمد سأدعك تتحدث لكن نأخذ مداخلة من السيد محمد وما لديه من تعليق على هذا الحوار. تفضل سيد محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس على خير أحب سلم عليك وعلى الأستاذ الكريم الصانع وصاحب الوجه البشوش ويعني الذي أسعدنا كثيرا في هذا البرنامج. حقيقة م. أنا متابع برنامج الشيخ وأحاول أن يعني أقتناص الفرصة لي. أقرأ أفكار هذا الرجل الذي صراحةً يشرف السوريين، يشرف حتى الكويتيين أنا رجل كويتي ما نستطيع أن يشرفني يكون في سوريا مثل هذا الرجل الذي لم يرضى بالخطأ أن يكون يعني مستمرا عليه فقادر وقادر بسلام وأحمله الله مثلاً كان يعني سليماً. لفت نظري في مق... في في تعليق له هو ما ما صرح لكنه أشار. والسوريين أنتم أذكياء جدا وتفهمون هذه الإشارة هناك قنوات وهو تكلم عن المافيا الإعلامية هناك قنوات تحاول الآن أن تركب موجة الدم السوري لا. هذه القنوات التي مجدت هذا النظام على طوال 15 سنة 15 سنة هي تمجد هذا النظام وحزب الشيطان وإيران لا. والآن عندما رأت الشعوب انتفضت عندما قام الجناح المصري وأقصد به الثورة المصرية خشيت على نفسها. بقي الآن رأس هذه الأمة وهو سوريا. رأس هذه الأمة وهذه الشعوب كلها رأسها يكون في سوريا. عندما رأت سوريا بدأت تنتفض أخذت تركب موجة هذا الشعب، وتدعي أنها مع الثورة وهي ليست مع الثورة حقيقة. والكل يعرف هذه القنات وكيف استطاعت أن تحشد يعني كل طاقاتها في سبيل إسقاط مبارك لكن في سوريا كانت تققيتها ضعيفة جدا ومخجلة يعني حتى كانت عندما تتهم القنوات الأخرى بينها عبرية هي الآن أصبحت ليست عبرية أصبحت بعثية بطريقة أخرى عندما يغطى الخبر كما قال الدكتور الفاضل يغطى الخبر ويعتم عليه ولا ينقل وتنقل القنوات الأخرى وهي تعتم هذا الخبر حتى لا ينتشر لماذا؟ هل هذه حقيقة مع الثورة السورية أنا أحذر السوريين دعوها لا. تنقل ودعوها الآن تساعدكم في عملكم لكن لا تثقوا بها لا. الثقة ليست لهؤلاء يعني الشعب السوري واختر. واعي وناضج كما شرط وتحدث قبل قليل وهو يعني من الإشارة يفهموا يعني على كل حال هذه القنوات أيا كانت يعني مهما حاولت أن تمرر بعض الأجندة السياسية فإن الشعب السوري اليوم يعني في أعلى مراحل النضج والوعي بعد أن خطم جدران الخوف والرعب عن كاهله التي حكمته طوال أربعة عقود نعم. فدالة العقول أنتم ونحن الأجساد يا أخي أنتم في سوريا أنتم العقول التي ستدبر هذه الأمة ونقولها بكل صراحة بكل فخر سوريا نعم. هي عقل هذه الأمة وفكرها النير هي التي ستقود هذه الأمة إذا طلحت هذا رجعنا إن شاء الله وإذن أعرفكم أذكية لكن حبيت أن يعني مداخلة قد تكون نعم. لبعض من الأخوان الغافلين عن هذه نعم. الأمور ويصفقون لهذه الأمور شكرا جزيلا, جزيلا نعم شكرا لك سيد محمد من الكويت يعني دكتور ضغيم لم يبقى من الوقت متسع